وَأَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنزلنا مِنَ السَّمَاءِ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 المعلوم قال رب بما أهويتن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 أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لمنجوهم نجهم أجمعين إن أم قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون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 العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلة وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ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 وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك ربك كانوا يعملون لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فوربك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 على من يشاء من عباده أن أذرو أنه لا إله إلا أنا فاتقون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 فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين.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 قد مكر الذين من قبلهم اللَّهُ الله بنيانا من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم الْعَذَابُ العذاب من حيث لا يشعرون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 قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون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 يَسْأَلُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ والزبر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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لراو ف الرحيم أو على تخوف فإن ربكم لراو ف الرحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله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 وله ما في وله, الدين واصبا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وله ما في السماوات والأرض وَلَهُ الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ كَذَٰلِكَ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ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 فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم وَلَهُمْ عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى لتبين الذي ورحمة لقوم يؤمنون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 لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، يخرج فيه شفاء للناس.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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفذا ورزقكم من الطيبات اف يؤمنون وبنعمه يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون, أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن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 وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى عليك الكتاب لكل شيء ورحمة وهدا للمسلمين.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 ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا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 ولا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل وتذوقوا السوء بما صددتم وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله Ah <laughs>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 يَعْمَلُونَ مَا عِدَكُمْ يَفْدُو مَا عِدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَا الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه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 مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 يوم تأكي كل نفس تجادل عن نفسها، نَفْسِهَا وتوفى كل نفس ما عملت، وتوفى كل نفس ما عملت، وهم لا يظلمون. وَبَرَّا بَاللَّهِ مَثَلَ قَرِيَّةٍ كَانَتْ آمِنَةً مُقْمَئِنَتَيْ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهُ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَ أَهْمَ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ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 شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنته وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به